أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا ووزن عليه ورتن القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن راشيا الليل يشدو وطم وأقوى مقيلا ان لقف ان الحارس صباحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت الىه تامل الى رب المشرق والمغرب لا اله الا انه فتخس فينا واصبر على ما يقولون عاجرهم اجرا جميلا وذرني بالمكذبين اول وما هي قليلا ان لنا انكار وجحيم وطعاما جزاءه ست ماذابا يوم ترف الأرض وارجع الوجاره الجمال كثيبا منينا إِنَّا رَسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاعِنًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ وَرَسُولًا فَاصْطَفَىٰهُ رَبُّهُ فَكَذَّبَهُ وَعَصَىٰ وَأَرَدْنَا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَكَانَ هَٰذَا يَوْمًا مُّشْجَعًا ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ كَفَرُوا بِالرَّحْمَٰنِ بِهِ والله يقدر الليل والنار على ما لن تحصوا وتابعيكم فكرماتي السلام القرآن على ما سيكون منكم مرضى واخر من ذلك الفرد يبتغون من فضل الله وآخرون يقادرون الله فكرماتي السلام وقموا السادة وآتوا زكاة واخروا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا من الله وخيرهم أعزوا أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم